بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تنقون اليهم بالموده تنقون اليهم بِمَا وقد كفروا بما جاءكم من الحق وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاؤُكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبَتِغَاء مَرْضَاتِ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 فابسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا لك وما املك لك من الله من شيء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 نَمَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيارِكُمْ وَظَاهَرُو وَظَاهَرُ عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَيَّتَ وَلَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتنوهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم